be باليله اعوذ عليه إِنَّا سَنُلْطِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيًّا إِنَّا وتابت عليه لجتبت إن لك إن لارس بحلا ضوئلا عن كل ما ضبطك إلى ربط المشرف والمغرب لا إله إلا رب <تصفيق> يا Wolf? <تصفيق> ربو المسارقي يعلم I'm